هذا الشريف وصوله الشريف الرجاء قبله كنا امراضة وليس كانوا أثر أن هذه هي الإسجنب كان مكان هنا وقال لعض الإسجنب الأخاذ نون الجرسية هو رأي مقصر قال يقول أنا أول ما أشوفه هل يدقون ما حيضة موض والآن أول ما أشوفه مدوين ما إلى الجنب قلت لي اشتخلت يدقون هل يدقون هل يديا أنا كنت أول, أول ما أشوف الملتحي أتعقد مصر وأكره. كنت لي يعني سخرة النحية ما تعني شيء انما هو القلب ولا يضر فطولة نحية فيه فأنت لا تعلم ما في قلبك والسرائب هي التي يبنى عليها وليس الضوان وكذل رجل النحية طويلاً نحية الحليق وأكبر منه هذا المنح ما هي تلات حالة نحية فيه. ولكن لم تكن معنى حقيقة للإيمان هي صحيح واجبة ولا ينجد محلقها ولكن الأول يعني من يقول تقول تكه الناهر الثاني لا أنا ليه كفتها قلت هكفتها خلت لأنك المولايات كنت شارك طيب من عند فاربا وكنت إنه جاء عندي فاربا آخر ثلاثة بجلطة في الدماء جلطة خوية ونصدت بعدها بشأنه ولا أتفلت ولا أبلع يعني جميع نص قلت بعدين قال بعد سبوعين بدأت تتكلم ثانت تتكلم قال لي نفرع انت انزل ما حدثت كلية على المفرع وما متحسن كده ولا ماشي قلت هذا اللي عندي قلت اللي عليك فانا قلت ما تطلع لين في مغالب على في مغالب على الفريع كنت تتحسن شوية يعني على الاقل في تروح الحمان في في ثلاثة اللحية قيلها ليه بسرور دار ضرورة لما يخيبك عجباً بقلب صادق. قيل بسرورة إذا ابن الدنيا وضع جرواته خروج من غير الأرمسوني يجيبها جلست في حجرة أربعة أشهر قرأت قرآن قيام ليه ما يجبه بعد أربعة الأشهر لحظت مستشفى عن شيء قضت الدكتور تعدد شيء قال أنا اتجهت العزيز المناني الكريمي بالدعاء وفارك المعاتي واصلاح المية صغير القلب فنزع الله جميعنا في قلب من المرض أشعالي يقول تعدد من ذرفينك أشعة مقطعينة فإذا جلعجم العجارة ليس لي جمت في هذا الاتقال الاتفال يا لا بد منه ولا بد من فعل الأسلام. انا ما اقول نتلك الاسباب النادية لا بد من فعل الاسباب النادية ولكن يا اخي انت مودي اقوك او قريب لك لمن فشف كيف ان ما تنكر ها ها وتطلق اذكر الله عليه اطلب الله له اذكر المساة والمعاشر والله اه ذكر يجب أن يأكلوا حد السيح هذا جهور هذا اتشال على الماديات وصرف منه وخالقه اتشال على العطبة وصرف خالقه انتم انظروا ايه حال وكما قال اخوانكم طابل من, من, من العاق المسار يجد العجب العجاب إلا ما هو كل العالم خالقه والنادر منه ان من ينفر الله يسبحوا لهذا الويل عمرين اخواني هذا ما ذكرت كله هو مقدم للعلاج وقبل أن العلاج فلأبد أن نعرف الأشباب وسوف أذكر أشباب الأمراض واحدة واحدة أشباب أمراض القلب خامسة مرض السريين أمراض عبر القلب أمراض السممات أمراض الكهضاء القلب اللي يسمونها خبقان ومادراتها من خبقان وأمراض يتذبها أجهزة خارجها القلب لأن في لها علاقة بالقلد أما أسلاب غرب عضرة القلب فأسلابها الشرائية. وهنا لي يا أخوان أخي أنا أعطفكم جميع جميع من في القاعة وجميع من يسمعني سوف يسمعني في هذا الشريء إذا أسيد جارك أو أخوك أو عملك أو قريبك أو أدوك يوجع في فضله أنسكم كامل بالله قرب السيارة له انجدفت شيلش له انجدفت جبلة عربية جبلة عربية وجه من السيارة من الشيون دخلت السيارة من السيارة إلى أقل حرفة إذا سويت هذا لن يرشيه بضحة الوجع هذا لن يتدور إلى بضحة فإذا جدت بضحة راح عضلت قلبه أي وجع تدوره انجم مكانك ما عندك أحد تكلم الإسعاف تكلم الهيار الأحمر كلم جارك كلم أمك كلم أختك كلم أجنب لا تحرك لأنك كذا تقلم السلم وستقبل المباعفات إذا أنت استهدت وروحك بعض الناس يجيب, يجيب له وجائي هذا ينتمج يروح يجيب له نقعد لشوف نجي شبه نبي يتقلم هذا جميع اللي راحت عضلات كلهم وأصبحوا كله. ما نقول لك تماعي في الدنيا لكن تخيل إن عضلت قلبك راحت 10% ما تستطيع تقل يأخي حافظ على نفسك لتعبد الله على قصيرها حافظ على نفسك للآثر لا تبعد في مرات مشاكل في آثر عمرك حافظ على نفسك لتكون قوي وإن قوي وإيمان قوي وتصلي على قصير وتعبد الله على قصيرها شيء ثاني أسباب مرض عرض القلب الرئة وهنا سبب الرئة مرض الرئة والتبخير أشياء أتكلم عنه إذا أن تبخص مرض الرئة لمرض القلب هم أشباب على عظلة الصمامات فأي شخص مصاب صمام او شم اشتباه فيه يجب عليهم يراجع المستشوى قبل ان تنعب عظلتها يصير ما في, في الامل تصليحه. اذا حسيت بشيء راجع عليك راجعة هم يجنونك تحتاج عني الان او بعضين وضحل الاجتهاب الى ما تبع المرة ويكون برد جاهدا طبعا أشباب عظلة القلب الولادة يأتيك من الولادة قال عظلة قلب صره يراريكم زي ما انا مقدم بي شرمان شاد فنهض في هذه اللي لجبحات في اثناء الرحيم القمر وبعد الملادة الان يأتي من الشاشفاء وعارك هذه اللي لجبحات سيدي الى عدد قلب جنفان ومثوات عدد 9-10 مئة قوة القلب وهم انتهابات خيروسية من شخص في غنجة شخص سليل مئة في المئة يمشي روح يجيك جاهل فيها في غنجة أهمل فيه روح يجيه وراعي إن شاء وين هذا سليل تنزل على عضلة القلب فأبعثها وأدن إلى روح على عضلة القلب ضرور من أهم أسباب الأسباب هذه أمراض أمراض عضلة القلب الخمور والمخدرات زين المين ومع الحشيش تصيب على القلب مباشرة تفوق القلب. الأرض الأعصاب هذه طبعا علاجها يجب يكون بالعلاج انها أدوية وشاي. حسنا الآن قد تقدم كثير في هذا العلاج لكن ماذا بعد؟ يعني في بعض الأشياء ما من زراعة قلبه في عمليات أخرى من قضية زراعة عضلات من الكتف وضع على القلب وسلم تنجح يعني الدرجة في عملية جزء من القلب ودى القلب خبير ينقصون عضلة القلب برضا نجاحها موضي لهذه الدرجة بعض مرات زراعة شرايين تنفع ولكن قد يكون آخر اثر الكيك اخر شيء انه زراعة القلب وهذا هو نسخه جنان واحد جاء بالجهد فجرهنا من خف ما انسى مكان جاء كثير معانا دي قام يشل ما انا طيب يصدعنا عفوه معل يمكن او جانك فاق في نصف كانت نصف قلبه ما ادري فخلع ضح كان الموضع عصاب القلب هنا باتكلم عن الاخوان اللي يتكلمون عن الجوالات من الجوالات فائدة ولوني بحاول ان يستعج عليكم الخبقان عموم خبقان حميز و خبير اغلب الخبقانات حميزة العلاج لها الخبقان قد يكون بسبب زيادة نظبات القلب او بسبب قلة نظبات القلب في قلة نظبات القلب يحط لها منظمة المنظم القلب الناس تتكلم عن الجوال و المنظم القلب الجوال لا يدر المنظم القلب الا الى اسلام قريبا منه يعني انت حاقش يجيبك هنا و المنظم هنا سيأخذ المنظم الحاجة و يضعك ممكن يوضعك فما في اي مضرب منه اذا انت واحد يتكلم بعيد عنك يعني في طرف الحاجة او طرف المجلس عندك منظم من ما يؤثر لكن اذا يتكلم او الجوال انت حاقه هنا بجيبك قد يؤثر في سهل انه حاجة. ده يخلي بدلا ما عنده الاستراوي عشر سنين يمكن يوزن إلى سنة أو سنتين أو يلغي مرة يعني يوزن الواحد ينتجل. لا يضع الجوار هنا إذا كان عنده نظر وقال لا أحد يثني خطأ لأن كثير من الأخضاء يسألوني قبل الكلة انه اللي حطه هنا على الجنب يضر جنبه الان الجنب السليم وتقوات عالية من الشيء يضر الجنب اذا انت متبرك في لا تضع الجوال هنا ولا تجد في القريب لو واحد يتكلم منك اي خلقك بعيد عنه يعني خل ما اتعفف مثل مترين او لا واحد منك ان يتكلم واذا قد تتكلم الجوال اتكلم منك الثانية وليس في اذنك اللي جنبه من الجوال اثباب السفقنات اثباب السممات اموار من الملادة علاج هذه نظر علاج الصفقان بحضور معينة إذا كان العلاج غائف وهنا دي يعني دي مضاحرة بسيطة يعني قرية جيدة جدا قبل أن تأخذ علاج الصفقان إذا كنت حيثا إذا كنت من الناس اللي يسد يعني الهمة فهو رضعه في الهمة إسأل الدكتور لا الدكتور هل العلاج ماذا يعود في ولا ماذا يعود في الهمة علينا رأينا معيانا مهم جداً كثير من الناس يغير فجرة ويأني يتحرك ولنا 25 مئة يؤثر على همه الرجل علاجات بعض علاجات الخبقات انتظروا لهذه أي مريح يشكتنا من الناس من الضوء لو غير الهداء يرجع فراشك تأخذ علاج الخبقات اسأل الطبيب سرعي بسكور لا يوجد شيء يأثر عليه كثير من الناس يقولون بمعبار فهذه لا حياة الدين يعني أجلس هو صحيح من الصامة من هذا الطاقة لكن هو مشكلة أجلسية لعندنا بواهر من قلق لأنه هم تفقلق و ناعد شيء الشيء من مرض السكر مطران، رجل، دلاوة ضلدون في سنجرة السيام إذا تتحجمها، تتحجمها، تتحجمها ودك لك لا يسهدنا إذا ضغط عليه فريسين يا أخوان لا تحفظ إلا إلا فرشة فنعجمون. أو المسواق بس على محمد صمرايض تتفوق كما عمل بها وتقطع رأس المسواق على مقال مضوع بعد المسواق أنا ممع لكن بعد المسواق المسواق هذا هنا ترع بيجي حاطة ثانية فرع. عندنا سوا قدامنا جميع كلها رأى سوا بعيد النظر يعني فيها كل أجد فيه وفيها عدم تمرير الأشخاص فيها ضعاف سمعة هزبية في الأذن لكن إذا سمع الحسن جميعه سمع رأى هذا سوا في أذني في في معقمة الأذن معقمة حجرا في ولكن قصرها كل يوم على ما وعندما خرقتنا وإذا كانت أمضحنا ونجعل الناس يتطلق ونجعل الناس يتطلق إذا جيت أمام الناس يأمر المطلق احترام الله لأمضح أعظون جميع لا يجيش انتطلق أثنان الناس هذا يعني تقرب الناس نرجع للأثنان انت في الأثنان لأثنانك السيئة الناس ورسول صارتها مما يقول من اهل الناس اخذ اهل الواحد بعد الاخبر الى غيره 3 موسط فهو اكتناه فيه فره بحارة وغلاء ما دلشيك يقرب من زوجته ثم يقول اخي شيء ما دلليه بعيجه عمي لانه مليح اكبه تقوله فيه المثل الى المخدرات من همى ثبات بعد الاسمان المخدرات التي تقن بالوريج تسبب انتهاب ثمام طلال السلاجة. ليس هذا من موضوع من القدرات لن نهل موضوع مهم جدا قد فيه كثير من انه ارتخاء الصناع المتارك يؤذي الى صفقان يؤذي الى إجابة الناس عندهم لا يشتغل شيء. يشتغل ما يحتاج شيء يحتاج واحد وراحق بعض قد يحتاج الى صفقان زائل الناس الحظة واحدة فقط واني عند الاسنان يقول لي طبيبها انا عندي سرطان عشان يعيش نظام حيوي احنا عندنا جهات كمان اا اغلب تعطيني اا اي اساس من هذه نظام حيوي مثل جرعات طبيب يقول لي في الاسنان ان السرطان لا علاقة طبيب اللي هو اللي صنب من في جراثين ما تقول اللي صنب على المعدة ولكن إلا دخلت كل أثناء دهر دهر دهر إلى أثناء تقلب أثرت عليه أمراض الشرائيات التي لا تقبل الجدد أن هناك أشباب معينة ومعروفة بعينها انها وراء امراض الشرايين وقد اطلعتوا على اسفل نظائينا بحثا علميا تناقض اسفل امراض الشرايين اثنان اعداده لهذه هل هذه الابحال قد اجريت على الالات من المرضى كلها تبطت على ان اسفل مرض الشرايين هي الدخان الجهون السكر الضرب الخنون السنة الجهون والكوليسترول يجب ان يحتفل على شيء آه... اذا قلت بلهمون الكليترول يجب أن ماذا يعني شيء ثاني اخواني كل يوم اخوة 25 سنة من الجائحين ومن يسمعني او منكم او انقلوها من عني لا بد أن يحللوا للكليترول ويجبوا مرة كل سنة على الأقل لن يعلم ان عندك كليترول ولا يعلم وعندها 25 وحاجة نستف او كما قال الطيب عندك انت في علاج قواعد احضر احضر من خيوة والإستقار أن يأخذ الحجة حاجة الظهون من الظهون على الصحة اللي لا أسوي أجد نفسي ولا أسوي لأشواء أني فيها كالدخان والمسافر الثالث فيما يجب أن أحجد نفسي من أول معرفة يجب على سوى فعده 35 سنة أن يحلل مرة الشيء الثاني من نسوى اللي هو الرياضة الروابة وهو الروابة من الواحد الواحد لو انك الواحد عنه سمعين كمس يسوي الرياضة هي عمر واحد عمر اربعين كمس وأطير هي المشي والسباح يجب كل واحد عنه كليسترعا المظهر كلهم لا امني شيء مثل الواحد يصاب بكليسترول او ضرق كليسترول والجهون من, من أطير وأن جعل علاجات المشي والسباح بعد التنين. الحين هيج انت هو لا تعرف منا يحمل بقوة في مواقفها يجي يقول مثلا تعال يا ام خلانه لا احكي لك لا احكي لك لا احكي لك لا احكي لك يجي اكو شيء ثاني ثاني ما يوصل عليها انا في مو ما شنو اسوي اسعين في السياق ثلاثة كبير يمه من هالحجيات راح يرجع هناك المهم أن يجب أن لا يمنع يكون الحجج بعقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن مخجل من عجل يجد ورواه أحمد ما ملا بعجل وعند شر من عجله فإن كان ورث حسر نهادا لقيمات الهنة ثلثة إن كان وراغونه فظلث وظلث وظلث وهذا لا معنى اليوم في الضوء العلمين التعدي كان فيه فما فعلها أبو هريرة أمام رسولته عليه السلم فقد شرر أبو هريرة وحرث رسولته عليه السلم حتى قال والذي بعثت بالحق لا أجد له مفلكة يعني هرث اليوم هرث لفروع هرث, هرث الشاق لجا لكن اللي انك تجي من دوام ساعة مين مصر ام العيان مزهدها الرز واللحم والعلوم تبدأ كل هين تصور باب يشترى ثلاثة ثلاثة تحط ثم تحط بعد اللي بنجح ثم تدوي للمسلج ناس الديم تبتلت حسن تتخرج شيء ما نجل تستحجيك تتخرج لي مات إلا مغال تدوب مثل صميل مثل لك تنام اشترك فهو وقرب الأجر ووضرب البطن بعدين بعد 24 سنة ما في البرمية بعدين بعد 5 سنين 10 سنين لو جايتك ركبك قلتها بطي ثم جاوك نفت 10 سنين كان من الأجر انك كما قال وصوفنا يا سلم كل طبعي السنة قال السلط نحن نقولون اذا نأكل حتى نسبة اذا نأكل حتى ندول واذا لا هذا كلام للصلاة والغان لكن اترك الأكل وليك نفسه حيث <تصفيق> انك تمسعت الأكل وما سيئ لكن للأسف يسوون المعنس عديد يجيب من بعض الشباب اثنين سلطة يعني هذه المنشات الكبيرة يجبها ومعها كوكاكولا كبيرة ثم يسيئة ما عزي القليج ولا يسمي ولا شيء القضية الثانية السكر لا بد من الحساب مثلا ثانية السكر بسرعة أي واحد ياخذ امه راضو عن سكر لا بد يحد جدا لشدة عمر ثلاثة سنين عشان ما يديك السكر على ااا اي أي واحد يكلمه امه راضو عن سكر عليه الحجج وتقليل السكر يعطيه شويات أكلي حتى يحافظ على جينك الرياضي ما هو السكر لأني مثل بالسكر على جلد لو صرت على الأرضين خمسة وعشرين عقد جنيني في السكر. شيء ثاني أي واحد مصاب بالثكر يهد يا أخيانا يحقر ثقره بقدر الإمكان لأنه تحت المثين ما قسر عليه بقدر المثين يجب أن على العيودي وعلى الفلاء وعلى وجنين وعلى الأعطاء وعلى مشافة كثير وعلى أخذ حاول حاول قدر الإمكان أن تحافظ عليه تحت الميثين. شيء ثاني الثاني بعض الأخوان بعد ما يعتدل ثقره يقول أنه الظقن تقول أنه ما أجل الظقر أترك العلاج ويجعل تذكر كما هو أربعة شهور عشان يحاول ترجيخ سمكة إذا أنت لم تذكرت على حد راعها أو حدثين أو يثبت عليه الصلاة غير نفسك تحتمي فين احمد ربك وما يجب من مضرها زائم ولا تحتكي إلي الله واحتفظ وتذكر أنكم ما هي الجنة زائم لله الضغط الضغط الناس آآ يعني مضخطون فيه الضغط في ضغط ياطل ضغط عالم خلاه ضغط العالي يخت إذا صار عالي يصير على الاوعيه الشريانه المخ في الهجه يعني الضغط لو اتفى يصير على القلب ويضعف على القلب يعني القلب يضغط ضخ ضغط الواطي يعني 60 70 70 80 لو يرجع الى 110 لم يؤثر العبر الشريان كان كانت دتضع شويه شويه تطلع عبر الاوعيه القلب سيدي انتبه لان ضغط إذا أخذت السؤال يعني السؤال أنا عمله ستين سنة كم طبيعي؟ طبيعي. بعض بعض ما طبيعي يقول لك مثلاً رفض طبيعي على عمره مائة وخمسة على خمسين إذا حافظ عليهم يكونون بعض القصص بعد ما يحدث القصة قصص يروي حتى في العلاج الرجال بعد ست شهور أو سنة وهذا أمر من أهم علاجات القص النشئ والحياة إذا كانت الشذرات السبع التي كناها من بعض السفسط أو الهوم أمراض في الله سبحانه وتعالى وضع خلق فيها وهو وهم رحمة رحمة ربي من الجنة إلى كتبه وهذه الأمراض ليس يد الإنسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم ثم ذال من الشذرات الأخرى التي يحلها الإنسان. ومحظ إرادته يفعلها ويغيّع فيها دينه ودنيا ويغيّع فيها دينه لأنها حرام لأسفة في ودنيا لأنها مضرة للصحة لأسفة لأسفة لأسفة فأما الخمر فإن أثرها على الخلق المعروف وثابق وذلك هو سبب زيادتها على انتصاف الجهون ولأن شارفها يرضى في جيدة الأسفل والتي تحتوي على نشفة جهون عالية فذلك الخمر تؤدي إلى زعف العمر اتفق ان التدخين مع دراستنا للتدخين فإن امره الاكل مشيل وقد نبدا باعداد مسائل التدخين واضراره يجب ان نؤصل امرا مهما وهو ان التدخين حرام وذلك للقطع الضرر اليوم ومن قال بغير ذلك فقد اباح الحشيش والمخدرات بالجنون لان تدخين الحشيش والمخدرات اضرارهم تساوى تقريبا مع تدخين وان كان التدخين لا مخدر ولكن اضراره هو القاتل الوحيد يقتل في اسوء واحد في 10 دفات هذه المنظمة الموحة العالمية من 6 أشهر قتل, قتل في أوروبا مليون أفضل قتل في أوروبا العشر في الأخيرة تفتين مليون إذن هو القاسل الأول آآ في أوروبا وتدخين الأخوال أكثر غرراً على مستمعنا من الكخول وغيره وذلك الأخلاف الآكلة ليه التدخين أكثر غرراً من الحموم المحدرات؟ لأن تدخين أولاً متوقف الأسوار اذنين عدم اكتناع كثير من المساعات إيجي حونك أولاك بسبب توصره يستهل بالأسوار؟ وعدم وجود قانونية من العسلامات العامة عدم وجود الجحف مما فيهم الخير لإنكاره على المجحف لأنه أمر مسلم به في المجتمع وهو في نظر المثل مع شيء مسموح له وهو حلال معنى فتوى فيه حرام الشربة وبيعه وحرام المكتبة أخوانا من هاتفين مسؤولي عن عرضات الشرعي المسؤولية كاملة لما هم تحت سنة سنة, سنة, سنة, سنة. فقد جلت الأبحاث التي تجلت بهؤلاء المرضى أن معظم هؤلاء المرضى. إن معظم هؤلاء المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباع قطرة للمرض مع وتدخين وعجل لأمراض السرايين الذين يريهم أسلاب أخرى للإصابة بالمرض كأسلاب رافية أو أمراض الضرط السكر والدهون فبدلا من الإصاب المريك بعد سن الستين لو لم يكون يدخل وفيده تحت سن الأضعين لأنه يدخل وهو مطاب أيضا إما دورانها أو بالدهون لذي يجتمع جهون الواحد عنده عمر 30 سنة وعنده دهون وهو يدخل يجيه مرض السرايين على سنة دهين لكن لو لم يدخل ممكن المرض يجي على سستين إن تقيم مسؤول عن الرضيع والمعده والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف. إن استجارة أخواني تسبب أكثر من 14 نوع من السرطان. أخواني إن السموم التي تطلقها تلك الاستجارة كثيرة وكثيرة لا حسب لها ولا حد. وتحتاج إلى محاضرات في الوقت الحاضر لتبقى العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح لتصديه فإذا حارضوا محاربة جادة في جميع المجالات وذلك ذلك بسبب و ذلك رفع من أسماء علماء من عامه. حضرة على ما تحت الـ 18 وهذا ما أوقف فيه نظرة الصحة في العالمية بقضان طويل وأكتفي بهذا هذا الإنجاز عن سدين ولكن بعض المشاهدات أود أن أجزها أمراض السراعيل تحت الـ 50 90 من المداخلين لم أعمل عملية راحبة إلا يمكن إلا راحبة لأمرأة تحت الـ 50 سراعيل المرأة مع سنة متى لا ينتشل عنه الآن أشهد الله وحده واحدا واحدا لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا كلهم ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. تحت يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. استشاري يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا ويرزقنا. ربي يحفظنا ويرحمنا وهو يا عمد بعدين واحد صور عملية 80 30 إذا قال أربعين شيء، ما خيره يحتاج إلى تغير لم يشاهد آآ لبحات جعواي أنا لم أجيس من عام 1400 إلى عام 1406 لم أرى واحد من هذه البلاد من النجس أول من الزنوض مصير ليش؟ لأنه ما كان ذلك اليوم من أربعين سنة من بجر تدخين من عام أربعين سنة لما جئتنا شخص لتدخين في الثلاثين سنة المضعين الزخنية بدأت تذهب أفضحنا نرى الزبحات ولو في غرب لكم العمليات اللي فينا كانت الصمامات مكفعة من الشرايين قليلة جدا الآن أفضحت الشايين كثيرة جدا ثمانا صبروا لسلف التدخين المرضى المصابين من شرايين المرضى المصابين من الشرايين يصاحب أمراضهم هذه أمراض بريئة المعجة والدماغ وشرايين الأطراف في واحد من المرضى يصبحت أن تردع شرايين بعد سن ونصف وتعالى سن ونصف بعد سن ونصف قطعة رجل الهنيوم بعد نصف سنة يعني بعد عشنتين العالمية يصيبت الجمعة في الدماغ وهذا الأخ اللي رأى زمني أو رأى ورافقني رحلة النارس جسوك المصيدة بجلطة كل التدخين وعمرة 30 سنة هم يقولون أن يكون مشلول وهنا بعد مرأت الأرض العالم كلها حاربة التدخين في أمريكا أصبح يعتبر من المحطة يعني لا يعني واحد من المدخن راح يساده قدوله يعني شوق قط التدخين تروح القادة لا يعني هناك ما يدخن إلا وجن من حق يعني الطبقات المستعمره جميعها من ان المخامر اذا بيقدر يفتحين في الشارع لان حساب الشارع جميعها بيصاد من انه حامل من الحصات المياه من حنكه جميع النوع في العالم ومن في هذا الوقت. لانه بس اخواني وسائلت ما الذي يجب على مدخن يجب على مدخن أن يجب أن يزيل حرام لا يترك في حومته ويترك الله لها ويترك لهذا السبب فقط ليصلح ليصلح نيته ويؤجر عليها ويعامل الحين قيوم ووعليه أي مدخن أن يذكر الدعاء ليلا ونهارا في سجوده وقيامه وهناك طرق طرق أنصح بها فرس سملة وعبد الله وعجلها عنده محركه كثير شيء ذكي يا اخي وبعد ذلك المسرح الصغير الازرق كل ما بنيته بيدخن طلع المسرح بقراءه وتذكر الآية اواه انا بالله تمام مزبوط صح اي شكرا لك هذه حالك تذكر كثير وامسخري ذكيك اوقس انتباهك عشان امك وزوجك وعيالك دعوني دعوة الله لرسول الله ست أشهر وفيها فيها مليون لا نستطيع أن نعرف كم سن تخر بعد سنتين سنة تخر أجد في شيء تجهز له الدعاء وشأنه ولا ينسى هذا المقصد المسكين قال تعالى وما يسق الله يجعل لهم مقصدا ويرزقهم الحمد لا يستفه هذا إيجاد أنظار القلوب أشهد الله على عبدي أن ينفع بها إخواني من الناس يبكون على من ولا يبكون على الناقة قلبه وهو عشد ونحذون عن علاج فريع وبأي ثمن وفي أي وقت وفي أي مكان لمن مرض جسده ويتركون علاج من مرض وقلبه وهو الأخضر ويخشون انتشار أمراض الجسد فيأخذون الحيطه والحذر وبدل الجهود للوقاية من أمراض الجسد وينسرون إلا ما رحم ما ربي منهم الوقاية الحيطه من انتشار أمراض القلوب إن مرض الجسد يؤثر على صاحبه وإن تعدى أثر على مجموعة المحدودة من البشر ولكن أمراض الخلود تؤثر إذا تشرت على الأمة وتؤدي وتأذي الأمة وتكون بذلك النفع من الله سبحانه وتعالى. اخواني إعلام من الطاعات لا مثل الحياة قلب العبد من الطاعات والصفات للحياة الجسد والمع الجسد والمعان في أفواه المتابعة الأعمى المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأعمى المسمومة الجسد وقد سير وكم يأخذ وكما يأخذ العبد وكما يأخذ العدد من حياة جسده من الالتزام على تناول الأغذية المناسبة في أوقات متفاعدة وإذا تبين له أنه تناول طعاماً مسلوماً عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه فحيارة قلب العبد أولى بإهتمام من جسده وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحصل على علاجه ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المسوار مع الجسد لأن العبد وإن تره من هذه أسران لأن العبد وإن مات جسد لأن العبد وإن مات وجسده هو مريم وهو صادر ومسكسد فإن م مصيره بعمل الله ورحمته إلى جنة أما إن قلبه مريض ولم يعالجه ومات قلبه قبل أن يموت جسده فإن مصيره النار إن مات. إن مات على ذلك إخواني إنني أتعجل من كثير من الناس عندما يصابون بمرض بسيط في جسده كتوخذات بفير في القفض القدري أو ألم بفير بالقلب فإنه يقلق ويبحث عن العلاج فليبحث وغي أسرع وقت عن أنهر الاطباء ويوسط من يوسط ليصل إليهم وإن كان هذا مطلوب ومطلوب ولعنه إذا مرضى قلبه إذا مرضى قلبه أحدنا باقتراب معظيف كم منا يا أخوان يباجع علاج قلبه للتوبة والندم إخواني إذا كانت حياة الجهد تؤهل لمعيفة غير منغطة في المرض في الدنيا فإن حياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعاده غير محبوظة في الآخرة وإخواني قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رئيس المعافي ثمية القلوب وقد يريد الظل وإدمانها وترك المعافي حياة القلوب وخير من أستفاع كيانها والحمد لله في العالمين والصلاة والسلام على أسلم واتزيحكم عجبا في طول محاضرتي ولكن هذا لسوء ملقيها ولعجب فدوتي على اختصارها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسيبني وإياكم ويسيبني ونواياكم ويسيح برية ودراريكم ودراري المسلمين ويجعل هذا الوقت ليس لكم محسوبا مباركا نجده في حسناتنا الاسنى في صحيحة يوم القيامة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم مكرونة بلاوة بدون تنزلت ايام اذا ستحزمت تقول سلاتي مد قلت ما يستحزمت اذا بخ عليك يا إخوان القضية لا تحتاج إلا إلى فرشة ومعجون أو مسواك بفعل خلة محمد بن رعاية. تتسوّت كما أمر بها الرسول عليه. وتقص على رأس المسواك على الأقل مرة اليوم. بعض الأخوة أنا ما عن المسواك، لكن بعض الأخوة المسواك حاطه هنا. شوّت حاطه هنا إشراه بيجي إزابيجي حاطة ثانية شوّت عند ناس. سوى. قدام الجماعة يتكلم مع واحد ثوث بعدين بنظر يعني فيها قلة أدم وفيها عدم تنظيم المثوان فيها 14 سائدة في بيجة 10 لكن إذا استعمل أكثر من 12 ساعة راحت هذه الثوان فيه آيودين فلوراي. في فلورايل فيه معقمات الأثنان في معقمات حاسبات من اللسة ولكن قثرته كل يوم على لقى المثوان بعدين دخلتها من الأرثنة وإذا بدأت دخل فإن نظر سمع والداخل لديك تسوق وخارج لديك تسوق إذا جيت أمام الناس وابت من السوق احتراما للناس ضعب الناس على طول جزام الناس لا يجي أن تنظر أثنانك أمام الناس هذا في أن تقربت الناس نرجع للأثنان أنت في الأثنان بأثنانك هذا آذيت الناس ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى الناس فقط آذى الملائكة الواحد بعض الأخوة إذا رأيتها أثنانة أمودك سماظه فيه ورجعه بحالة في وبلاؤية وريحة عثمية ما دل كيف يقرب من زوجته ثم يقول يا أخي زوجتي ما دل ليه بعيدة عني لأنه من ريحة تتبك يقول لك لماذا؟ المثال المخدرات من أهمة بعد الأثنان المخدرات اللي تأخذ بالوريد تسبب انتهاب صمام الثلاثي ليس هذا موضوع المخدرات يعني ما في وقت موضوع مهم جدا قد يصيب كثير منها اللي هو ارتخاء الثمام المتراني يؤدي إلى خفقان ويؤدي إلى إرجاع الله مرض عامة الناس عندهم لا يحتاج شيء يحتاج يطمئنان وراحة باز وما تطمئن قد يحتاج إلى خفقان زائد إنه تاخد حبة واحدة فقط وإنك عند الأثنان تقول لطبيب الأثنان أنا عندي ارتخاء الثمام آآآ أضغف تعطيني فينطفيز يعطيه مضاتك حيوي المدد ثلاث دراعات قبل ما يسوي لشيك الأثنان يقولون لي مش علاقة السرطان بهذه لا علاقة أطيدة اللي هو أنه السم في ترافيز ما تضغل السم ولا المعدة ولكن إذا دخلت في الأثنان دخلت في الجم ذهبت إلى ثمانات القلب وأثرت عليه أمراض الشريين إخواني أثبت الجميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل إن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشريين وقد طلعت على أكثر من أرضعين بحثا علميا تناقص أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المعارضة هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشريين هي الدخان الدهون السكر الضر القمور السمع الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسب هذا شيء إذا وصلت الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسبه ما ضيعه شيء الثاني إخواني كل واحد خمسة وعشرين سنة من الجالسين أو من يسمعني أو منكم أو انقلوها عني لا غزة من يحلل للكلسترول والدهون مرة كل سنة على الأقل ليعلم أنه عنده كوليسترول ولا لا لأنه إذا علم وعمره 25 وحجف نفكه أضغل زواب كما قال ابن طير عندك أنت في علاج الحمية هذه القواعد المطيب والاستفاق أني أخذ الحفظة حقاً الدهون اتلع لي الدهون والمحافظة على الصحة أني ما أسوي أجهد نفسي ولا أسوي الأشياء التي فيها آآ آآ كالدخان والمشاكل الثاني فإذا يجب أن أحجب نفسي من أول معرفة يجب على كل واحد تعده 25 سنة أن يحلل مرة لك كيف كان بالنسبة للدهون والكليسترول الرياضة الرياضة وهي الرياضة تختلف من واحد لواحد لا يمكن واحد عمره 70 سنة يسوي رياضة زي عمر واحد عمره 40 سنة وأطيب رياضة هي المشي والسباح يجب كل واحد عنده كليسترول طبعا المفروض كلنا نمشي بس أي واحد يصار بكليسترول أو ضغط كليسترول ودهون من أطيبه وأنجع العلاجات المشي والسباح بعد الحميث الحمية يجب أن تكون لا هناك طعب الناس يحتمي بقوة ثم يتركها بقوة يجي يقول ماذا تعالى يا مهلان لا عدد حطهم مهل لا عدد حطهم ذهن لا عدد حطهم مهل لا عدد حطهم ذهن لا عدد حطهم حط ذهن ويأتي الأكل كلها سامي خامي ويأتي الأكل عليها أنا أكل حالي يفلوا معي ثم سبوع سبوعين خمسة أيام ثلاثة تسابيع يمل من هذه يتركها يرجع كما كان المهم يجب أن لا يجب أن يكون الحجة في عقل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن مقداد بن عاد الميقلس ورواه أحمد: ما ملأ ابن آدم وعال شر من معدته، فإن كان ولا حد حس ابن آدم لقيماته كونها كلبة، فإن كان ولا حد فذلثا وثلث وذلث. وهذا أمانع إنك يوم يوم في أسبوع أو يومين تعبت ثانيك كما فعلها هذا أبو هريرة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرد على أبو هريرة حضر الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن حتى قال والذي بعدك بالحق لا أجد له مثلك يعني مرة في اليوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر تدقها مرت لكن اللي صير أقوى إنك تجي من الدوام الساعة 20 نص أم العيال جاهزة الرز واللحم والعلوم سنة تدق كل شيء لين تصور تعبت سبعة سبعة تحط عليها لبن ثم تحط بعد اللبن جح ثم تدور المخرج ما يعني تفتحها يمكن تخرج هي مالك تخرج ما تجلك من تدور تصير مثل مثلنا يشيل يصير لك ثانات تضرب ثلاث العسل فهو يضرب العجل ويضرب البق بعدين بعد 4 سنين تنتبه تضرب بعدين بعد 5 سنين 10 سنين لو جاتك ركبك كتاب طويل رجيم ثم اتجوع نفسك عشرة ثمين ثانية كان من الأجبر أنك تبدأ كما قال رسول الله عليه السلام تتبع الثنة ثلث وثلث وثلث وكما قال الثلث نحن قولنا لا نأكل حتى نشبع لا نأكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع هذا كلام للثلث بظنرات لكن اترك الأكل وانترك نفسك. تحس أنك تمتعت في وما تير لكن الأسف اللي يسوونه الناس عجيب يجيب قد بعض الشباب. اثنين صبّة من هذه السندوشات الكبيرة ومعها كوكاكولا الكبيرة ثم يتيب ما عاد يقدر أي شيء القضية الثانية السكر لا بد من الاحتساب مسألة ثانية أخيرة في السكر بسرعة أي واحد يا أخوة أمه وأبوه عندهم سكر لا بد من يحجب يبدأ بالحجب وعمره ثلاثين سنة عشان ما يجيك السكر لا على متأخذ اي واحد يكرره امه وابوه عندهم سكر عليه للحجبة وتقليل سكريات والنشويات لأكله حتى يحافظ على البنكريات. ما البنكريات لانه نسبة اصابته بالسكر عالية جدا فلو فرر على الاربعين 35 يتيه السكر الشيء الثاني اي واحد مصاب بالسكر يجب يعطونا ان يحضر سكره تحت الميتين بقدر الإمكان لأن تحت المثين ما يأثر عليه فوق المثين يبدأ يأثر على العيون على الكلا وعلى الغذلين وعلى الأعطاب وعلى, وعلى مشاكل كثيرة وعلى القلب حاول بقدر الإمكان أن تحافظ عليه تحت المثين شيء ثاني بعض الأخوان بعد ما يعتدل فكرة ويقول أنت ضمت يقول أنا ما أعز لي أترك العلاق يرجع الفكر كما هو ويقع ثلاث أربعة شهور عشان يحاول ترجيع كما كان اذا انتظم ثكرك على حفظة واحدة او حفظتين او انتظرين تثبت عليه ولا تغير نفسك تحت الميتين تحمد ربك وما يجيك منه مضرة في امرنا ولا تشتكي الا لله واحتسب وتذكر انك منهل ديننا في امر الله قضية الضغط الضغط الناس يعني يرفضون فيه الضغط يضغط ضغط واضي وضغط عالي كلاهما مهم. الضغط العالي يؤثر إذا صار عالي يؤثر على شرايين المخ فيفجرها والضغط الواطئ لو ارتفع يؤثر على القلب فيضعف عضلة القلب. لأن القلب يضغط ضد ضغط الواطئ يعني 60-70-75-80 لو يرتفع إلى 100-110 لما يضغط العضلة تتعب كأنه كانت دفت بات شوي شوي تتعب العضلة فيضعف في القلب. فيجب أن تنتجل لأن ضغطك الواطئ والعالي إذا رحكت للدكتور يا دكتور أنا عمري 60 سنة كم ضغطي الطبيعي يقول لك مثلا ضغطي الطبيعي على عمره 145 على 85 إذا حافظ عليها يكون يكون ضغط بعد ما يعتدد ضغطه ضغطه يروح يترك العلاج يرجع مرة ثاني بعد ست شهور أو ثنة وهذا أمر من أهم علاج الضغط المشي والحمي إخواني إذا كانت مسببات الشرعين إذا كماها من ضغط وثفر وجهون وكليكترول أمراض تبتلى الله سبحانه وتعالى ضغط خلقه بها وهو وهم برحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا وهذه الأمراض ليست يد الإنسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم فما بال المسجدات المصرى التي يفعلها الإنسان بنفسه ومحض إرادته يفعلها ويضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها وجنيه لأنها مذرة بالصحة لا شك بذلك. فعمل قمر فإن أثرها على القلب معروف وسبب ذلك بسبب زيادتها لامتصاص الجهون ولأن الشارب يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة جهون عالية فذلك قمر يؤدي إلى ضعف العضلات. إخواني أما التدخين وما أدراكه مادة التدخين فإن أمره للأسف مشين وقبل أن نبدأ بإعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نأصل أمرا مهما وهو أن التدخين حرام وذلك للقطع بأضراره اليوم وقد ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والكمور لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا مع التدخين وإن كان التدخين لا يخدر ولكن أضراره هو القاتل الوحيد يقتل في آسيا واحد كل عشر دقائق. في آسيا هذه من منظمة الصحة العالمية من شدة عشرة قتلها في أوروبا في العشر سنوات الأخيرة ستين مليون إذن هو القاتل الأول في أوروبا وتدخين آساني أكثر ضرغا على مجتمعنا من الفحول وغيره وذلك الأسواب الآتية ليه تدخين أكثر ضرغا من الخمور ومن الخجرات لأنه تدخين أولا متوقف الأسواب اثنين عدم اقتناع كثير من المتعاطيه بحرمته وذلك بسبب توفره السهل بالأسواق وعدم وجود قانون يمنعه في الأماس العامة عدم وجود جرأة ممن فيه الخير في فإنكاره على المدخل لأنه أمر مسلم به في المجتمع في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال معنى فتوى فيه حرام شركه وبيعه وحرام مكتبه إخواني إن فاتحين مسؤولون عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن الخمسين فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم هؤلاء معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض معاد التدخين والتدخين يعجل العمرا الشريني الذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب رابية أو أمراض الضغط والسكر والدهون فبدلًا من إصابة المريض بعد سن 60 لو لم يكن يدخن أصيب تحت سن الأربعين لأنه يدخن وهو مصاب أيضا عند دورعه أو بالدهون إذا سمع دهون الواحد عنده عمره 30 سنة وعنده دهون وهو يدخن يجيه مرض الشرايين على خمسة وثلاثين لكن لو أنه ما يدخن ممكن المرض يجيه على 60 إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعده والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف إن السيجار الإقانى تسبب أكثر من 14 عشر من السرطان أخواني إن السموم التي تطلقها تلك التجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا أجل وتحتاج إلى محاضرات وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح للتدخيل فلذا حاربوه وحارفه جالجة في جميع المجالات وذلك وذلك برفع سعره منع تناوله في الأماكن العامة حضرة على متحت سن 18 وهذا ما وصلت به منظمة فتح العالمين أخواني إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التدخيل ولكن لبعض المشاهدات أود أن أجزع بماذا أمراض الشرايين تحت الخمسين تسعين في المية منهم مدخنين لم أعمل عملية واحدة إلا يمكن إلا واحدة لامرأة تحت سن الخمسين شرايين ليه لأن المرأة من عشرين سنة ما كان انتشر عندهم متسلسلات ف الآن أتى الله لنا الهدية انتشرت متسلسلات في بعض مجتمعاتنا النساء أمراض الشرايين تحت الأربعين لم أرى رجلا واحدا مريضا واحدا تحت الأربعين سويت له عملية ترقيع شرايين وهو لا يدخل كلهم مدخنين كل من فويت عملية تحت الأربعين فهو مدخن لم أعمل عملية من الآن استشاري السبعة وثمان سنوات لم أعمل عملية واحدة لواحد تحت الأربعين وهو يدخل بعدين يا أخوان واحد سوى عملية شرايين وهو عمره ثلاثين إذا جل أربعين وفلسل. يحتاج لها تغيير قلبه وتشريح لم يجب فعل لم نشاهد ذبحات في اوال انا لما جيت المركز من عام 1400 الى عام 1406 لم ارى واحد من هذه البلاد من نجد او من الجنوب وصير بزبحة ليه لانه ما كان ذلك الايام من 40 سنة من, من عام 1406 لما جيت مشاكل التدخين الثلاثون سنة اللي قاعديني اللقنون فيها بدأت تظهر في اصبحنا نرى ذبحات. و لو في وقت أوريكم العمليات اللي كنا أول كانت الصممات متفعة والشرايين قليلة جدا الآن أصبحت الشرايين كثيرة جدا الصممات من صغرات لسبب التلخيط المرضى المصرين بالشرايين يصاحب أمراضهم هذه أمراض بالرئة والمعدة والدماغ وشرايين الأطراب في واحد من المرضاي سويسنا نتربيع شرايين بعد سنة ونط وهم سوا عمر 8-20 سنة بعد سنة قطعت رجله اليمنى بعد نص سنة يعني بعد ثلاثين من العملية وصيده بالجولة في الدماغ وهذا الأخ الذي زاملني أو رافقني الـ الـ في ال رحلتي إلى المغرب قلت لكم وصيده بالجولة في سن التسعين وعمره ثلاث ثلاثين سنة فمن يريد أن يكون مشلول وهما بعد بلغة الأربعين بلاد العالم كلها حربة التدخين في أمريكا وكندا أصبح المدخن يعتبر من طبقة منحطه يعني لا يعني واحد من الاخوة راح الى كندا فقل له يعني شوك مبطل تدخينه ثم تروحوا كندا قال لا عندهم هناك ما يدخن الا رجل من يعني الطبقات في التعبان في الناس الآن المحترمين اذا بدخن يستحي يدخن في الشارع مع أن في بعض الشوارع ممنوعة البشاة ممنوعة المقاهي ممنوعة الشيخ ممنوعة المحلات الجارية ممنوعة وحرورة تدخين في العالم ونريد المحاربة في عالم لأنه مبطل <تصفيق> إخواني السؤال الغطرح نفسه ما الذي يجب على المدخن يجب على المدخن أن يجب أن تذرين حرام لشك في حرمتك ويتق الله ويترك لهذا السؤال فقط لتصلح, لتصلح نيته ويؤجر عليها ويعان من الحي القيوم وعليه أي المدخن أن يكثر من الدعاء ليلا ونهارا في سجوده وقيامه وهناك طرق, طرق أنصح بها سألها بعض الإخوة وجاءت فيها ثائدة مع غارق التشبيه شيل البكث يا أخي وضع بدالة المصحف الصغير الأزرق كل ما هميتها بالدخل طلع المصحف وقرأ آية وتذكر الآية ألا بذكه الله وطمان من قلوب تأخذ أجر تذكر الله هذه حالك تترك الترخيف ضع مصحف صغير بس بجيبك وذكت وتبال تبال أمك وزوجك وعيالك جعوني عن شان تترك الترخيف أحد الأخوة يقول دعوة الله بالإستمرار ستة أشهر وفيها قيام ليل إلى الله سبحانه وتعالى شفاني من التدخين بعد ثلاثين سنة تدخين عجز في كل شيء اتجهد له الدعاء وشفاني الله ولا ينسى هذا المدخن المسكين قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ هذا إجاز عن أنضاب القلوب أسأل الله العلي العظيم أن ينصع بها أخواني عجبا من أولئك الناس يبكون على من مات ولا يبكون على من مات قلبه وهو أكد ويبحثون عن علاج الشريع وبأي ثمن وفي أي وقت وفي أي مكان لمن مرض جسده ويتركون علاج من مرض قلبه وهو الأكثر ويخشون انتشار أمراض الجسد فيأخذون الحيطه والحبر وبدل الجهود للوقاية من أمراض الجسد وينسون إلا ما رحم ربي منهم الوقاية والحيطة من انتشار أمراض القلوب إن مرض الجسد يؤثر على صاحبه وإن تعدى أثر على مجموعة محدودة من البشر ولكن مراعى القلوب تؤثر إذا انتشرت على الأمة بكاملها وتؤدي إلى الغمة وتكون بذلك النقمة من رضى الله تعالى إخواني اعلموا أن الطاعات لازم للحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد والمع... الجسد. والمعاصي أفان بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد سميته. وكم يأخذ العبد، وكما يأخذ العبد بالأذى لحياة جسده من المجاومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة. وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من الجسده وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحذر على علاجه ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المنساوات مع الجسد لأن العبد وإن مات, جسد. مات جسده مريم وهو صابر محتسب فإن مصيره إلى مالك. مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة أما إن مات وقلبه مريض ولم يعالجه ومات قلبه قبل أن يموت جسده فإن مصيره النار إن مات إن مات على ذلك إخواني إنني أتعجد من كثير من الناس عندما يصابون بمرض بسيط في جسده كوخذات بسيطة في القفص الصدري أو ألم بسيط في القلب فإنه يخلق ويبحث عن العلاج فإنه يبحث وبأشرع وقت عن أمهر الأطباء ويوسط من يوسط ليصل إليه وإن كان هذا مقبول ومفروض ولكن إذا مرض قلبه إذا مرض قلب أحدنا لاقتراض معرفة كمنا يا أخوان يوجب علاج قلبه بالتوهّه والندم إخواني إذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منظّطة في المرض في الدنيا فإن حياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعاده غير محدودة في الآخرة. قال الله بن مبارك رحمه الله رئيس المعاصي ثمية القلوب وقد يريف الزل وإزمانها وترك المعاصي حياة القلوب وخير لنستكاع إسيانها والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الزمن والصين والسبيحكم عجرا في طول محاضرتي ولكن هذا بسوء ملقيها ولعجم قدرتي على اختصارها أسأل سبحانه وتعالى أن يسيب نواياكم ويخلص نية ونواياكم ويسلح ذرية وذراريكم وذراري المسلمين وأن هذا الوقت لي ولكم محسوبة مضاركة نجده في حسناتنا في صحيفتنا حسنا يوم القيامة الحمد لله رب العالمين وصلاة السلام ورحمة الله اللي يبغى يداخل بالمكر هذا الأمر مسوق للأخوة اللي بالأسلا موجود أو بالأسلاة أيها الأخوة جاء دور الأسلاة والحقيقة أن الأسلاة كبيرة جدا سنحاول الاختصار والتركيز وعلى الحصار في الأمريك سابقا نسمع عن موت الدماغ أو الموت الدماغي فأسوا ناجه وإضاعه الموت الدماغي هو الموت المخيف المسؤول عن تحريك الوظائف وهي 12 وظيفة في الإنسان والموضوع يعطول ولكن موت المخيف وليس موت المخ الدماغ مكون من مخ ومخ المخ هو مسؤول عن الحركة وعن التفكير وعن أن ما المخيخ مسؤول عن التنفس والنظر والاثناعشر حرف صعب كلامه في, في المكتبة بالعربي عن موت الدماغ يستطيع انك تقرأ. يقول ما هي الأعذار من الدماغ لأني أه ألوني في الصديق او في أمره وضيّن الله بالصلب لضيّقان صمّه يعملها في الناس وأحياناً بعشوائية مثل مسكنات البنادول والبنادول في إلخ. أخواني لا يزيد عدد البنادول زي الحال من الأحوال الذي هذا اليوم عن 8 حبات طبعا 8 حبات مازالت كثيرة لكن لا يزيد ما زاد عن 8 حبات ويؤدي إلى فشل الكبير حاول أنك متاخذ أكثر من 6 حبات اليوم إذا كنت من يصابون بصداع مستمر غير الأدوية مرة بندول مرة دواء ثاني لكن البندول يجب إلا نأخذ من أكثر من 8 حبات في اليوم والليلة وقد يكون الأحرر 6 حبات في اليوم والليلة حتى لا يسلع شبك ليس لا لأهدى عذلك يقول ما هي نفسكتك لمن هو من أهل يسلطي من الشباب المستقيم لك شاء الله أولا لا تزكي نفسك يا أخي لمن زكى نفسه فقضى نمعه فكل أمة محمد يجب أن يكونوا مستقيمين على كل طالب أو أي طالب أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويضع الآخرة هي همه والدنيا آخر أمره وأن تكون الدنيا مطيئة وأن يتق الله في دينه وأن يحتفظ في دراسته وفي وقته فيبارك الله له, له وإذا أتى إلى المستشفيات عليه أن يتسلح بالإيمان ويحاول أن يقاوم فيها من المنكرات بقدر الإمكان بغض الغفر وترك تقييم الكلام لكن لا بد أن يكون ذو همة عالية وأن يكونوا طبيبا ناجحا ذو همة عالية قويا في علمه قوي في إيمانه قوي في ذكره يقول ما رأيكم الذين لا يستحفروا بالمواهد وقليل وسوء عليه بذكر الله سبحانه تعالى ما في قلب مسلم إلا ترطمئن بأمر الله بسمهم يصبحني ويكثرهم العبادة هذا الشيطان يقول لك أنك لا تفاشع والناس يكون وأنك لا تبكي والناس يخشعون وأنك لا تخشع لا يجب اقرأ وقرأ وقفر من القراءة وقفر من الصلاة وقفر من قيام الليل وسوف تخشع ما في قلب ما يخشع إذا تجاهله هذا المهم أن تتجع الشيطان يوقع وكترك أنك لا تبع على شيء شف هذا ما شاء الله يصيح وأنك لا تصيح يبكي وأنك لا تبكي يسوي لما يكون يشد على نفسك بالطاعات رس عليها والله وقلوب الكفراء آمنت فكيف بك أنت وانت خرجت من أب وأم مسلمين آيت على لا إله منذ عمرك الكثار فيما تسمع ما تقل بها المهم من أنا الشيطان يخينه هذا ما يخشعه كل كله يقول لي إذنان تبلغوا من النهر خمس سنوات تحسنوا لأعملية بشراحة من مستوح وقفرة وسوف تجرى لها فريد إن شاء الله سؤاله هل عمر من يسمح من إقراء الإبناء من عمره نسوي من يوم واحد إلى أكبر واحد ثلاثة 107 العمر ما والوزن ما لدعوة أقل واحد أنا سويته أربع مئة وتثمين وأكبر واحد ما لقينا له طاولة تركب عليها فرب وطنان كيلو فالوزن طبعا ما في وزنه كبير يبصر. لكن ولوز مصغير مره يضر لكن لا الوزن يمنع ولا العمر يمنع منهم هل هو يحتاج العملية ولا يحتاج وكيد بنتك إذا قروا ما تحتاج عملية تحتاج تداول عجل منها صور تأروا لقلوب بعض من البشر صور تعرض قلوب بعض من البشر وفيها لفظ الجلالة سكانه وتعالى ناصح هذه العبارات وهل فقط على سيئ منها؟ والله ما وقف على شيء والخبر إذا لم يأتي من ثقة ومفتوص به لا يؤخذ بالضاحش طبعا الله سبحانه سعادة معجزات مجودة ولكن هذه الضاحش كانت في تركيا أو من مجلات كتبت ولكن التوثيق فيها المفتوص ما نسبة نجاح لراعة الطلب عالميا؟ نسبة الوفاة في ااا المركز من المركز لكن سترا واحدين عشرة إلى عشرين في في يعني يسمونها الموت الموت ال المستشفى يعني المريض يموت قبل نهاية المستشفى النسبة من 10 إلى 20% عالميا وعندنا عندنا ولكن نسبة الخمس سنوات كم منهم يعيش حوالي 55% فقط. يعني لو طلبنا أنه في خمسة عشرة أشخاص اللي هم يعملون عملية منذ خمسة ثلاث بعد خمسة ثلاث تجد منهم خمسة و نسمع كثيراً عن السكتة القلبية فما هي أسبابها من الناحية الألمية شريان يرقت بسبب تكله بسبب استداده من الدفون إلى الشياء يؤدي إلى الذهنة يجي يؤدي إلى العضرة يجيب أن يجي قلبية وصلنا هذا كلام، يقول رزقني الله بولد عمر الآن ستة شهور، به عين خرطية، شفة أرنبية، وفتحة في سقف الفم، وفتحة كبيرة في في مركز القلب. أحمد الله على هذا، وأسأل الله له العافية. سؤال ما أثر هذه الفتحة التي في مركز القلب على جسمك كله، وعلى حواسه، وعلى أعراضه الظاهرة والظابنة؟ ثم إلى رقم سبل العمر وترفع الله هل الأعضاء الباطنية مثل السولة والكبد وغيرها تصلح لأن ينفع الله بها من يحتاجها إذا رق إذا بالتبرع بها؟ بنشرح لل لل للقرص عن ماذا أقول لك إشلثي لأنه ما أدري وش بالضبط فتح هذه إنه وش وش التأثيرها حالة تسلق والحالة إذا لم يره مركز قلب أو لا، ما عندي معنى أن تجيبه لنا في المركز نشوفه ونشوفه جميعكم ومن بالنسبة من أي مريف في القلب فإذا كانت كلاة طبيعية وكلاة طبيعية يفع لكبره، ما لدعوه يقول عرفنا كثيراً أو سمعنا كثيراً عن الأدوية المعنوية التي تصلح القلوب كالذكر وغيرهم من الأمل الصالحة لكن حب لو تطرق الدكتور إلى الهضعمة آمنة والفوائد الضوائد التي تنفع القلب والشرايين. الأطعمة لها تخصصيها ولها أصحاب الفن فيها. بإستطاعتك فتح الأخصائين الأطعمة. لكن الأطعمة الناتجة موجودة عليك الاستعمال السليم في أكلها. إنك لا تكثر ولا تقلل وتأخذ معه. لا يسأل عن السوم وخير من القلب. السوم من أفضل الأشياء للقلب، ولكن كيف تأكله؟ هذا المشكلة. السوم فيه فوائد كثيرة. من قبل ماذا؟ يسيطر على بعض رقية شيل الدهون. حتى أن بعض الدهون لا يسيطر عليها إلا السوم. في عندنا مريض عجزنا أن نشيل دهونه إلا لما أكل السوم. يقوي المناعة، يمنع الالتهابات، يمنع التهابات فيروسية. إذا أكل الإنسان في آآ آآ وقت الانتشارهم في ونزة حماه الله عنها ففيها طاعد عظيمة شكلة الأطمية أنك تؤذي الناس وإذا ما أنت تبتصلي أفد أنك تبتصلي وما سوف يقول من أكلت يوم الغصر فلا يعتمش ففيها قضية لن تختار الدنيا والدين الأمر مصعب هذا يقول حدثت كذلك الله خيرا عن التوصل على الله بعد حدوث المرض، ونريد أن نريد منك أن تتفضل بالحديث عن التوكل قبل المرض. إحنا نتكلم عن أمراض القلب، لذا أنا كلامي مربوط في كل المرض، لكن أنت المفروض من بلاغ ورشاد أنك متواكل مربوط متواكلك. ألا الله أنا لين أنا كلام مسلم، فما في داعي أقول لهم أقول مسلم ولا صم أو صل لأن المسلم يعني هذا مسلم. يفتم ويثمي ويتوكل ويدعو ويستغيب ويرجو ويستعين لكن مشكلة أن العبادات الخمس هذه قرأناها في ثانية ارتدائي وقليل من من يعملها واللي هي الاستعانة والاستغاذة والرجاء والتوكل هذه العبادات كنا نقرأها في ارتدائي ونسلتها الأمة إلا ما رحنا رضي أسأل وقتها فأنا يكون ويقف من الحافظين لها العاملين يقول السؤال عن الحسد كثير من الأخوة يقولون إذا شعرنا بشيء من يعني الغطة اللي لا هي مضبوطة السلبية ذكرنا تعودنا من الشيطان وقلنا عزلان الشيطان الرجيم اللهم لا تجعل في قلوبنا وذل للذين آمنوا وقسلوا القرآن وقسلوا الذكر وقلوا معاولات وتعود من الشيطان ويذهب عن كلام بالله لا تجعل الشيطان يكبر لك هذا فإنه يجعل يقول سعادة الدكتور جزاس الله خير الجزاء هذه المحضرة القيمة ونسأل الله تعالى أن يرسعنا بها وهذه القفط وما سمعنا منك هي قفط قيمة جدا لماذا لا تدون وتوزع شيء على هيئة كتب أو مطويات أو شريط مرئي أو متمون لكي ينتبع بها غير الحاضرين أولا هي على شريط فيديو يزاهم الله خير الأفوال في كلية ملك عبد العزيزي الحربية وكلية الملك الثالثة الجوية وكانت عندهم المحاضرة في العام, في العام, العام قبل العام يسجلوها ووزعها وتوزيع جيل حتى أن حيات الغافة هنا المكتب قال لي الأخ عبد الله الجبر أنها توزعت منها ستة ألاف نصف يعني هذا فقط وفرس ملكا فموجود أما كتاب يعني إن شاء الله كتبته ودونته جميع الكثير وعلى المعلومية جزاكم الله خيرا هذه أول مرة محاضرتي تتم وقصتي جميعا تقال في أمراض القلوب عادة أختصر لأنني أرى السامعين قد ملوا وأنا تجرأت عليكم ولو أني رأيت بكم زعلك الملل ولكنني قلت لا بجد ان انهي هذه المحاضرة بالكامل في صفائح حتى تكون موجودة في شريط واحد فجزاكم الله خيرا على حسابكم هذا و